من قاد كتاب منزل إليك فلا يكون في صدرك حرد منه لتنذر به, لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما لأنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه لئن ما تدثرن وكن من قريه اهلكناها فجاها بئسنا فجاها فبئسنا باتا او هم قائلون كما كانت دعواهم اذ جاء ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بأيمن وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن فقلت موازينه فأولئك هم المصلحون ومن خفت موازينه فأولئك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 فَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ الْسَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ إبْلَى مَرْتَفَقٌ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ النَّارِ خَلَقْتَنِي مِنْ النَّارِ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من قَالَ قال أنظر مني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم المستقيم ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أينانهم وعن سمائرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن لأننا جهنم منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره وَلَا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبِيَ لَهُمَا مَا أُولِيَ عَنْهُمَا مِنْ سُوءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّرَاتِ الَّتَكُونَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَلَكِينَ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَالَ سَمَّهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمْ نَنْقِذْهُنَّ فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدر مبين قَالَ يا رَبَّنَا وَلَمْ نُنْسِ فَنَا وَإِن لَمْ تُغْنِنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ من, مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالُوا اقْرَءُوا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ عَجُوّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَشَاعٌ إِلَى قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ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 جنة يزع عنهما لباثهما يزع عنهما لباثهما ليوهما سوأتهما إنه يرى ثم هو قبيله من حيث لا ترونه إن جعل الشيطان وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا وَاللَّهُ أَمَرَ بِمَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ هَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا اشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم مدينه الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين عملوا في الحياة الدنيا خالق سهل يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ضر منها وما بطن والإذن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله إن لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلم ولكل أمّة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستاخرون ساعة ولا يستغمدون يا بني آدم اننا ياتي انكم رسل منكم رسل منكم يقفون عليكم اياتي فمن استجاب وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم من استرى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نطيبهم من الكتاب حتى إذا جاء اسم رسولنا يتغفلونه قالوا أين ما كنتم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضل عنا وشهدوا, وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت كل عرف أخسها حتى إذا ادارتوا فيها جميعا قالت أخاهم لأولاهم ربنا هؤلاء يظنون فآتهم, فآتهم عذابه ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم كتبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفسح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرد الجمل في سن الخياط وكذلك نجذي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غوام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 تجري من تحت الأنهار، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا وما كنا لنا الذبي الأول أن هداه الله، لقد جاء أفرس ربنا بالحق. ونودعوا أن تلكم الجنة أولئتموها أول بما كنتم تعملون وندى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنانا وعدنا ربنا حصا فمن وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأزن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم كافرون وبينهما وعلى الأعراف رجال يعرفون كل باسمهم ونادوا أصحاب الجنة السلام عليكم لم يدخلوا وهم يطمعون وإذا طرفة أبصارهم تلقا أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وندى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بكما هم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم اهاؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه سلاما عليكم لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونداء اصحاب النار اصحاب الجنه انفيض علينا من الرمان أن أفيض علينا من الماء أو من ما وزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين استخدوا دينهم له وولعبوا وغرطهم الحياة الزنيا فاليوم ننسىهم كما نسوا يَخْدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عَيْنٍ هُدًى وَرَحْمَةً هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يوم يأتي تأويله يقول الذين سووه قبل قد جاءت رسول ربنا قد جاءت رسول ربنا بالحصف من شفاء أو نرد فنعمل أَوْ نرد فنعمل غير النبي كنا نعمل. خلقوا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يصنعون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام. ثم السوى على العرش يغشي الليل النهار ويطلبه حسيثا والشمس والقمر والنجوم متغفرات بأمره ألا له الخلق والأمر سبارة الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخشية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا قال سقناه لبلد نجد فانزلنا به الماء فخرجنا فخرجنا به من كل ثمارات كذلك نخرج الموتى لعلهم تذكرون وبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خَمْسٌ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا لُوحًا إِلَى قومه فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 ليُنزِّرَكُمْ وَلِتَسْتَقُوا وَلَعْلَكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَبُوهُ فَانْجَذَبْنَا هُوَ الَّذينَ مَعَهُمْ فِي الْبُلْدِ وَأَخْرَقْنَا وَأَخْرَقْنَا الَّذينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِيقًا وَإِلَى عَادٍ أَخاهُمْ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالُوا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِنَا إِنَّا لَنَرَاكَ في وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 وَقَالُوا اتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۖ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَقَالُوا۟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم اجت وغضب أكتاجلونني في أسماء إن سميتموها, سميتموها أنتم وأباؤكم ما لزل الله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 خذكم عذاباً أليم، والذرو إذ بع لكم خلفاء من بعد عادون وبواءكم في الأرض تتخذون من سهولها خصوبة وتنحطون الجبال بيوسا، فلقوا على الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين صدقوا لمن آمن منهم لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا ان بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا ان بالذي مَن تُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ قُلْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جاسمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونقحت لكم ولكن لا تحبون الناصفين ولوصا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقتم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم نسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أولاكم يتطهنون فعنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانضوا كيف كان عاقبة المدرمين وإلى مدين آقاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره وبجاه بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخت الناس أشياءهم ولا تبتدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقودوا بكل صراط توعدون وتفضون عن سبيل الله عن سبير الله من آمن به وتبغونها عوجا وابقوا إذ كنتم قليلا فكذت وكم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا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 والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارمين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ, نجانا بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا نعود فيها إلا أن يشاء, إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توسكنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وعنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسرين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا إلا أخضنا لا اله الا انهم يضرون ثم بدلنا ما كانت السيئه الحسنه حتى عصوا وقالوا قد مسعنا بنا الضر قد مسعنا بنا وهم لا يشعرون القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفعمل أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن أَغْنَى أَضْحَى وَهُوَ يَلْعَبُ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ قَلَّا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمُ الَّذِينَ يَرْتَضُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَمْ نَشَأْ أَلَمْ نَشَأْ وَفْضْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَضَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ كالقرآن قص عليك من أنباءها ولقد جاءت من رسوله للبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنار أكثرهم من عهد وَإِنَّمَا الْمُجَابِنَ أَسْتَوَاهُمْ لَفَاسِقِينَ تُمَّ بَعْثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُسَابِعَةَ آيَاتِنَا إلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ فَظَلَمُ بِهَا فَلْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ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 ولد عيده فإذا هي بيضاء من ناظرين قال الملأ للقوم إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدان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 وَإِنَّا أنَّكُونَ أن نَحْمِلُ الْمُلْقِينَ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَوُوا أَعْيُنَ النَّاسِ سَحَوُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوا وَجَاءُوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصارات فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبقل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغلين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برز عالمين رب موسى ومارون قال فرعا آمنتم به قبل أن هذا لكم إن هذا لمكرم فرسموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ذن ولأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنطم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرق علينا صبرا وتغفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذبح موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذروا وآلهتك قال سنقتل وابناهم ونستحيي ساءهم وإنا فوق قوم قاهر قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المستقيم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عزا ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسين ونقط من الثمرات ونقط من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاء قَالُوا لَنَا مَاذَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيئةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنَّهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُ الْمُنْدَبِ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَا تَأْتِينَا مِنْ مِن آيَةٍ تَسْحَرُنَا بِهَا لتسحون بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسل عليهم مطفانا والجراد والقمل والضفادع والدمآيات مفَضَّلات أَيَّتِ مُفَضَّلات وكانوا قوما مُجْرِمين ولمَ وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك دع لنا ربك بما علِدَ عندك لئن كشفت عنا الرجز لئن كشفت عنا لك ولنُرسل أن بني إسرائيل فَرَنَّ نَكَشَفْنَا عَنْهُم رِجْزَاً إِلَى أَجَلِهِمْ بَالِغُ هُم بَالِغُهُمْ إِذَا هُمْ يَنفُضُونَ فَالْتَقَمَنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ من فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ أذن القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، مشارق الأرض ومغاربها التي دارت ناس فيها. وتنمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، على بني إسرائيل بما قضوا ودن. وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْلُونَ وَجَاوَزْنَاهُ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْنَا قَوْمًا يَكْفُونَ عَلَى أَفْنَانٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَ إِلَٰهُهُمْ كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ سَجَهُلُونَ إِنَّ لَطِيدٌ مَا كانوا يعملون قال أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ قَدْ ضَلَّكُمْ عَنِ الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ ويستحيون وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وعادنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه فتنّي قاتل ربي أربعين ليلة، وقال موسى ليخيّأون خلفني في قومي وأصلح ولا تسبع ولا تسبع سبيل المصلبين، ولن جاء موسى لمقاتلنا وجلّمه ربه، قال رب إليك، قال رب إلي, أنظر إلي قال لن تراني وناكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخره كأطعطا فلما أسى فقال سبحانك تبت إليك وعلى أول المؤمنين قال يا وَفَيْتُكَ عَلَنَّا بِالرَّسَالَاتِ وَبِكَلَامِ بِالرَّسَالَاتِ وَبِكَلَامِ فَخُذْنَا تِكْرَةَكَ وَقُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَكَتَبْ لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُعْبَطَةً وَتَفْصِيلَ لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا فخذها بقوتي وأمر قومك أخذوا بأحسنها سأليكم دار الناسين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحص وإي روا كل آية وإي كل آية لا يؤمن بها وإي روا سبيل الرشد لا وَإِذَا رَوُا ثَبِيلَ الْغَيِّ اتَّخَذُوهُ كَبِيرًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يُذَمُّونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ أَجْلًا جَزَرًا لَّهُ خَوَارٍ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ولم نسأط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئم قالوا لئم لم يرحمنا ربنا ويوفن لنا لنكون من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه رغفان أسفا قال بئس ما خلفتوني من بعدي أعدلتم أموى ربكم وألقى الأيواح وأخذ برأس أخيه يدروه إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت فلا تشمت بي الأعزاء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرني ولأخي وأدخل في رحمتك وأنت أرحم الراحيم إن الذين اتخذوا العجل سينادهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ربك من بعد ما لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الأنواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرنبون واختار موسى قومه سبعين رجلا للطاة فَلَمَّا أَخَذَتْ مُرْجَفَتُ قَالَ رَبِّ أَوْ شَيْءٌ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَاءٍ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلْنَا فَمَا أُمِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَةٌ كَتُضِيعُ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين قد تب لنا في نادي الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا مدنا إليه قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وشعة كل شيء فتأكسبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات لا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم مكتوبا عندهم في الثورات والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم, ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذرواه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل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 إِلَّا الْسَّفَارُ قَوْمُهُ أَنْظِرُ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَدَّثَتْ مِنْ مُسْنَدَ عَشْرَةً عِنْدَهَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاثٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَمَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ وَالْزَّنَّ عَلَيْهِمُ الْمَنْ وَالسَّلْوَةُ كُلُوا مِنْ الْضَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ ان وانقذهم يهلمون واذلل لهم اسكنوا هذه القريه واكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم فنزيد المحسنين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 وَأَسْكَنَهُم مِّنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ارْتِكَابَهُمْ رِيتَالًا يَوْمَ ثَبَتَهُمْ شُرَكَاءُ وَيَوْمَ لَا يَسْتَطِيعُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قالت أمة إنهم لمعذبون قوم لله ملكهم أو معذبهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معبرة إلى ربّهم ولعلهم يستقون فلما نسوا ما ذكروا به الجيل الذين هون عن السور وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِثٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَن نَّعْتَدِيَنَّ عَلَيْهِمْ نَصَبًا كَمَا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذَا عَزَّلَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ مَن يسومهم سوم العذاب إن ربك ليس لي عقاب وإنه لغفور رحيم وقبضناهم في الأرض مما منهم الطالحون ومنهم دون ذلك وبلاههم في الحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون فيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم نتاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق إلا الحق ودركوا ما فيه والدار الآخرة خير من الذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع, نضيع أجر المصلحين وَإِذْ نَقَلْنَا الْجِبَالَ فَأَرْسَيْنَا بِهِمْ قَرَارًا كَأَنَّهُ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا ۚ أَن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 ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهد إن تحمل عليه يلهد أو تتركه يلهد ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقف يتفكرون فلن القوم الذين كذبوا بآياتنا وعن كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يظلم فأولئك هم الخاسرون ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آل لا يبطرون بها ولهم آدان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضر أولئك مهم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُسِيئُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَاهْدُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمَّا لَهُمْ إِنَّ كِيدِي متين أو لم يكفكروا ما بصاحبه دينه إن هو إلا نذير مبين أو لم في ملحوظ السماوات والأرض وما خلق الله وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد خسر بآجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون؟ من يضلل الله فلا ماجي له ويذرهم في طغيان النعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها إنذ لا يجينها لوقتها إلا هو يَقُولُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْثِيرَ إِلَّا بِمَا شَاءَ يَسْرُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن ألأ إلا نبي وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلق من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسبن إليها فلما تغشىها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أتقل الدعوة الله رب ما لن أتينا فآل حلينا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 فدعوهم فليستهيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشعون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم عين يبطرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركات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 وهم لا يبطرون خذ العفو واخمر بالعرف وآرض عن الجاهين وإنا ينزغنك من الشيطان لذن فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيث ثم لا يقصرون وإذا لم تأتي من بآية قالوا لولدت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصار ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاسمعوا له وأنصتوا علَّفَتُرْحَمُونَ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَظْرَعُ وَخِفَتُ وَدُونَ الْجَهْلِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ بِالْغُدُوِّ وَلَا تَظْلِمُ وَلَا تَكُونُ مِنَ